والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع ذر رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما مخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى الفرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ا ان ثم شد خلقا ام السماء ا ان ثم شد خلقا ا ان فَأَسْمَكَ ظَامْ فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً سَنَأْتِ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وغرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى ان الن جنة فانل جنة تهي ال مقوا يسالونك عن الساعة ايلا مرسالا فيما انتم من ذكر الى ربك من تلا انما كأنهم يوم يعون غلام يلبسوا إلا عشية، إلا عشية أو ضحى.